بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فكنا قد بدانا جلسه الماضيه فيما يتعلق علم المنطق ولم نذكر ما يتعلق بشرح حده وموضوعه واستداده ومسائله لانه قد شرح فيه سلم المنورق وليس بالجديد كما هو شانه في علم الكلام لكن الذي ينبغي تأكيد عليه ان المنطق على نوعين أو مرتبتين منطق هو مشوب بعلم الفلاسفه وهذا وقع فيه نزاع بين اهل العلم والصحيح انه يدوز الاطلاع والوقوف عليه لمن كان عنده علم بالكتاب والسنه وخشي على نفسه من الوقوع في مزالق الفلاسفه ومع هذا ذلك الاصل فيه المنع. كما هو الشأن فيه نظره في كتب اهل البدع ونوع ثاني وهو المنطق الخالص غير المشوب بعلم الفلاسفه وهذا اتفق علماء على أنه يجوز الاشتغال به وانما اورده لاخذي في سلمه لما المراد به النوع الأول وليس النوع الثاني مراد به نوع الأول وليس النوع الثاني فايني نقول هذا النوع الثاني لا ينبغي الاعتراض على تعلمه وتعليمه وإن كان هو في نفسه ليس ممدوحا من كل وجه وليس بعلم معظم عند اهل الاسلام ولولا انه بوليا به المسلمون في كتب المعتقد ووجد منه فرق منتسبه الى الاسلام من أقامت عقائدها على هذا العلم وكذلك اختلط به كتب النحو والصرف والبيان لا سيما علم اصول الفقه هنيد كان من المستحسن لطالب العلم ان يكون عنده شيء من هذا العلم يحصل ما يمكن ان يفهم به كلام اهل العلم ولو كان على وجه الكمال والتمام وكذلك ما يستطيع به أن يفهم كلام المخالف فيرد عليه وإلا لكان عاجزا وهذا يجب أن نقطع به من لم يكن عنده سلاح أهل البدع الذي يقام عليه بدعتهم فسيعجز وسيكون عنده خلل في اولا فهم بدعتهم وثانيا في كيفية ردها وابطالها فهنا هم لا يسلمون بدلالات الالفاظ من الكتاب والسنه وانما يسلمون بالعقل ساه منطقيه أو او الحجج والبراهين هل اذا لابد ان نفهم ما ما هي التركيب هذه الحجج البراهين ثم متى تصح ومتى تكون فاسده حينئذ نستطيع الرد نستطيع الرد عليه ولذلك كلمة الشيخ الأمين رحمه الله تعالى التي اوردناها بالامس وأنصح كل طالب علم عنده شبهه في هذا الفن ان يتاملها وهي بمقدمه كتابه المقدمه المنطقية ولذلك من جملتها قوله هو من المعلوم ان فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات الصلاحات اصطلاحات لا يفهمها إلا من له المام به كيف تفهم ما لم تلم به من علم هذا باطن وجملة ما يقرر في علم المنطق انه هو الاصطلاحات فلا بد تفهم ذلك على على وجه الكمال ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاءوا به من الباطل الا من له الهام ب المنطق اذا تفهم ما اختلط به كتب اهل العلم المتاخرين هذا اولا وثانيا تستطيع به الرد على المخالفين وإن كانت مساله الرد على المخالفين مسألة متقدمة بمعنى أنه لا يحيط بها إلا من تمكن في هذا الفن يعني ليس كل طالب علم يتمكن من الرد على المخالفين والدخول معهم في تصحيح بدعتهم وردها ونقضها هذا قد لا يستطيعه حتى بعض اهل العلم لان له سننا معين ولكن الفائده الأولى وهي معرفة الصلاحات المتاخرين في الكتب ثم إذا تمرن وتمرس على هذا الفن حينئذ يستطيع ان يرد على على المخالفين الا العصر الأول كما ذكره الشوكان رحمه الله تعالى وياتي معنا أن فهم مختصر أن فهم مختصرين أو مختصرين في هذا الفن يستطيع به طالب العلم ان يفهم مدارك النحاتي اذا اورد بعض الحدود على سن المناطق كذلك الاصونيين وغيره وكذلك النصوليون وغيرهم من من اهل العلم من صنف على طريقه المتأخرين وحين يدرج السؤال كيفه يستطيع طالب العلم ان ينال حظا من من هذا الفن او ما هو القدر الذي يلزمه أو الذي يحتاجه ما هو القدر الذي يحتاجه ثم سؤال وجه الي عبر المنطق وكتبت فيه جملة من من ذلك مما يحتاجه طالب العلم واردت فيه ما, ما يلي المبتدئ في هذا الفن عليه أن يتدرج في تعلمه تدرج في تعلمه لانه غيره من من العلوم فيحتاج الى ان ينتقل من مرحله المبتدئين الى المتوسطين الى المنتهين وهذا امر لا خلاف فيه فاذا كان علما ولو كان صناعيا صناعيا هنئذ لابد من التدرج فيه لانه لو هجم عليه هجوما اوليا على المطولات هنئذ رجع من حيث من حيث بدا على الشان فيه كل العلوم سواء كانت من علوم المقاصد أو كانت من علوم الوسائل وهي علوم الاهل هجم على النحو فلن يفهمه على وجه الذي أراده اهل العلم كذلك اذا هجم على البلاغة وعلى اصول الفقه ونحو ذلك لا يستطيع ان يفهم الفهم الصحيح على وجه والمراد بذلك المبتدئ وليس المراد به المتوسط او المنتهي لان ثم خللا عند الطلاب حتى عند بعض من يدرس العلم حيث لا يفرق بين المبتدئ والمتوسط والمنتهي من حيث إلقاء المسائل وشرحها والتعليق عليها فتشرح المسائل كلها أو تشرح الكتب كلها تشرح الكتب كلها على نمط واحد معين وهو ما يعنون له بفك العبارات ونحوها وقال بان هذا هو الطريق السليم الذي ينبغي أن يكون عليه تعلم والتعليم وهذا فيه شيء من الغلط وانما الذي قد يفك له العبارة طالب العلم الذي يكون مبتدئا ويعجز عن الفهم بمعنى أنه لو بسطت له المسألة لكان عنده صعوبه فيه في الفهم وأما الطالب الذي يستطيع أن يفهم بأن يكون له بذلك عالية كان يكون كبيرا في السن كما وشان كثير من طلاب العلم الان لو بسطت له المسائل ولو كانت بتوسع لاستطاع ان يدرك ذلك على على وجه لاستطاع يفهم المساله منه من اصلها وفرعها ويستطيع ان يلخصها فان يذكر القول الراجح ودليله يفهم ولو في الجملة المسائل التي تطرح عليه من جهه التعصيل والتفريع فالمبتدي هو الذي يمكن ان يقال إذا كان صغيرا في السن أو عنده نوعه بلاده في الذهن او نحو ذلك قد يقال بانه هو الذي تفك له العبارة ولا يزاد له حرف واحد كما هو شأن بعض الطرائق المعروفه الان واما المتوسط فلابد ان يشرح له بنوع توسع واما المنتهي فهذا العصر فيها أن يذكر له كل شيء في الفن في المساله وما يتعلق بها ومحاوله الاختصار حتى في طرائق تحصيل العلم عند المنتهين هو الذي اوقع كثيرا من الطلاب الآن وفي المعلمين كذلك في القصول والتقصير في التحصيل يظن ان المنتهي الذي يدرس كتابا منتهيا انه تحلل له العبارة كالمبتدئ نقول هذا مسلك خاطئ فالذي يدرس مثلا الازرميه النحو قد يقال بانه تفك له العباره فاذا تجاوز تلك المرحله حينئذ اذا درس كتابا اوسع اوسع من الازرميه كالملحه مثلا لا يمكن يقال بانه تفكل له العباره كسابقه. وإنما يقال ما مر عليه في سابقه لابد أن يبسط له شيء من ذكر الخلاف أو ذكر القيود أو ذكر الحدود والاحترازات ونحو ذلك وإذا ارتقى الى مرحله ثالثه كالقاطر مثلا شرحه لابن هشام لهدا يتوسع معه بخلاف الكتابين السابقين ولذلك ابن هشام نفسه حتى تعلم ان هذه طريقه العلماء أن هذه هي طريقه العلماء أن ابن هشام نفسه في شرح قطر الندى قد اتى بعض المسائل اولا يعتبر عند المعاصرين من كتب النحو المقارنه يعني كتاب موسع بالنسبه للطلاب ولذلك يدرس في الجامعات لماذا لانه يعتبر كتاب موسع مع انه هو نفسه رحمه الله تعالى هو نفسه يقول في بعض المسائل وبسط هذه المسائل لا يحتمل هذا المختصر اذا الشرح يعتبر مختصرا وكذلك تجد في شرح ابن عقيل ياتي في بعض المواضع كل يحتمله هذا هذا المختصر اذا الاصل في المطولات أن تشرح بالبسط هذا العاصل فيوقف عند كل مسألة ويذكر كل ما فيها ولا يترك منها شارد ولا وارد هذا العصر ولكن عجز كثير من الطلاب الآن وصار يريدون أن تشرح لهم الكتب كلها على مستوى واحد ويقال بان هذا هو المنهج الصحيح لا ليس هذا المنهج الصحيح واكبر دليل على هذا انظر في شروحات اهل العلم اختلافها تجد بعض شروحات الازرميه بفك عبارة وبعضها بتوسط وبعضها بتوسع ثم قد تجد بعض الحواشي التي هي حواشي قد تصعب على بعض معلمي النحو الآن هي موضوعه على كتب النحو ولا شك ان الكتاب ازرميه وجميع ما الف عليه من شروحات ورمات انما يخاطب بها المبتدئ هذا هو العصر ومع ذلك قد وضع له من المسائل قد لا يفهمها لماذا لأن هذا العلم علم الشرعي من اوله الى اخره يفتقر الى طالب علم ذكي المعي والمراد من التحصيل أن يصل إلى درجه المجتهدين هذا العصر أن يحصل من كل العلوم أنفسه نفسه واصله وما يستطيع به أن يمارس العلوم الأخرى باشتراك العلوم على جهه التساوي فحينئذ لا أن يكون عنده نوع ذكاء والذكاء كما سبق معنى مرارا قد يكون كسبيا بل هو الغالب عند الناس حينئذ كيف ينمى هذا الذكاء وكيف ينمى هذا الفهم وكيف يعلم طالب العلم كيف يفهم لا يحتاج الى دورات كما يحتاجه الآن الذين عندهم مرض نفسي في ثقة النفس وما يتعلق بالذات والتفكير الصحيح وإنما يكون المسلك ماخوذا مع العلم الشرعي طالب العلم اذا رب نفسه على هذه الكتب حينئذ لا يحتاج الى مثل هذه النظرات وهذه المساله التي تطرح هنا او هناك وقد يدفع اموالا ولا يخرج منها بطائل حينئذ نقول العاصل في طالب العلم أن يعرف الكتاب الذي يدرسه هل هو للمبتدئين أو للمتوسطين أو للمنتهين حينئذ العصر في المعلم أن يشرح كل كتاب بما يوافق مستواه من طلاب العلم هذا هو العصر هذا هو العصر حينئذ ينبغي ان ننظر في كل كتاب على علو مستواه هنا نقول ماذا نقول فياخذه شيئا فشيئا يعني مرتبا فيبدا باول ما يمكن ان يدرس فيه في فن المنطق ويأخذه على اهله يعني على من يفهم هذا العلم وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن ينظر في الكتاب نفسه ثم هل هذا المعلم قد اشتغل بهذا الكتاب ام لا فان كان مشغلا به فهو اولى وان لم يكن مشغلا به حينئذ ينظر هل له فهم في هذا الكتاب ام لا ويستشير من يعرفه ممن يعرف هذا المعلم حينئذ اذا كان كذلك فيدرس عليه ويشترط هنا أن يكون ذي عقيده سليمه يعني من يعلم لا يكون اشعريا ولا يكون صوفيا ولا يكون جهميا ولا عنده شيء من الاعتزال او يكون صفر اليدين لا يدري معتقد السلف نقول هذا لا ينبغي أن يقرا عليه هذا الفن بل أقول علوم الان على جهة العموم لا ينبغي أن تقرا على غير اهل الشريعه علماء الشريعه كما ذكرنا بالامس ومن الخلل والخطا الآن ابراز من يكون متخصصا في النحو ولا يدري علوم الشريعه على جهه الاجمال ولا التفصيل وكذلك المتخصص في علم الصرف وكذلك المتخصص في علم البيان لأن هذه منها ما هو مقاعد أو مؤصل أو ممثل ببعض الامثله أو التفريعات او الاستنباطات مبنيا على عقيده اشعريه ونحو ذلك لان من كتب في علم النحو انما هما شاعر في الغالب لم يكن الكل كذلك من كتب في الصرف كذلك من كتب في البيان وخاصه البلاغه هذه لا ينبغي ان تدرس إلا على من يلم بعقيده السلف لأن الامثله التي تورد انما في الغالب تكون من من القران وكذلك قد يذكر بعضهم من من السنه ولا يمكن ان يميز الحق من الباطل الا من كان عالما بعقيدة السلف فاذا كان لا يعلم إلا قواعد البيان اين يد كيف يميز هذا عن ذاك وارى ان هذا من من الخطا نعم طالب العلم متمكن يمكن ان يدرس على جهه الخصوص عند من هذا حاله وأما ان يقدم للناس هذا رنهم من الخلط المنهديه وهو خطا قد يكون فيه محذور شرعي اذا يتدرج في تعلمه فياخذه شيئا فشيئا على اهله المتقنين الذين يكون على عقيده صحيحه يشرع اولا في حفظ متن السلم المنورق لاخذري وهو مشهور مختصر مفيد سهل العبارة واضح الإشارة وقيل انه نظم لي ساوجي صوغ هذا نثر كالأزرميه مثلا حينئذ قيل أنه نظمه على كل نظمه او لا هو نظم في نفسه مفيد سهل العبارة واضح الإشارة وعليه شروح كثيرة من احسنها للمبتدئ إيضاح المبهى لدمنهوري أحمد دمنهوري او شرح جيد قرب فيه مسائل الفن مع الامثله مفيد للمبتدئ غايه الإفادة غايه الافاده عنيدن الطالب الذي يكون مبتدئا في العلوم كلها قد يكفيه هذا الكتاب بهذا الشرح قد يكفيه ابتداء لا نقول فيه في الفني لا وانما قد يكفيه هذا القدر من دراسة السلم بالشرح المختصر على عالم به يكفيه في في فهم ما يتعلق بمصالحات المناطق في النحو وفي الصرف وفي البيا وكذلك بعض المصطلحات التي ترد عند الاصوليين كالتصور والتصديق نحو ذلك يمكن أن يقال بانه يستفيد منه طالب العلم في هذا القدر ثم يقرا بعد اتقانه اذا اراد التوسع واراد ان يستوفي شيئا من العلم يقرا بعد اتقانه وإجادته شرح السلم المنورق للملوي أحمد الملوي وهذه طريقه جيدة معروفه عند السابقين ان يقرا المثل الواحد أكثر من مرة اقراوا بشرح مبجد ثم يعيده كرة أخرى بشرح اوسع من ثم يعيده كرة ثالثه بحاشية ونح ذلك وهذا ساعدهم في السابق انهم كانوا متفرغين وكان من يقرا أو من يعلم من يقرا ويعلم كان متفرغا حينئذ يصعب الآن في هذا الزمن تطبيق هذه الطريقة وكذلك بل لا يستطيع الطالب ان يرتبط كل يوم مع من يعلمه قد لا يجد اصلا إن وجد ان وجد قد لا يستطيع ان يرتبط كل يوم بدرس في ايضاح المبهم ثم بعد ذلك ياتي له الملوي ثم ينتهي منه وياتي لحاشيه صبا على الملوي هذا يحتاج الى وقت هو في وقت يسير يمكن ان انتهي منه سنة ونحوها لكن هو غير مؤهل وقد لا يجد من يتفرغ له حينئذ يستطيع أن ياخذ ايضاح المبهم ثم بعد ذلك يجتهد هو في الملوي وحاشيته على وحاشيه الصبان على على الملوي حينئذ يكون نفسه بنفسه وهذه من الركائز التي ينبغي العنايه بها طالب العلم يا طالب العلم انت الطالب وانت الحافظ وانت الذي تفهم وانت الذي تراجع حينئذ يجب أنك تكون نفسك بنفسك بمعنى انك تجعل لك برنامجا تستطيع من خلاله أن تترقى في العلم ولا ترتبط بزيد او عمر من المعلمين حيث ان انتهيت معه واذا توقف وقفت معه الى اخره نعم ترتبط بهذه الدروس لكن لابد ان يكون لك جدول حيث تنتهي من الكتاب وتنتهي من الشارح وتنتهي من لا يتعلق به من مسائل ضبطه وفهمه وحفظ داخله ولو لم ينتهئ المعلم من من ذلك اذا بعد ايضاح المبهم ياخذ شرح السلم المنورق للملنو فانه أقوى عباره وأدق اشاره أو جيد نفيس في في بابه هو اختصره من شرحه المطول لكن المطول لم يطبع في ظني وإنما الموجود هو مختصر هو مختصر صعب على الطلاب اختصره وينيدن احتاج الى حاشيه فكتب الصبان عليه حاشية وهي حاشيه جيده يحتاج معو الى حاشيه الصبان عليه وهي حاشيه مفيده حاشيه مفيده الى هنا قد وصل إلى مرحلة التوسط في هذا الفن انظر الكتاب واحد ويستطيع الطالب ان يترقى في كتاب واحد إلى عدة مراتم ثم إذا راد التزود من هذا العلم بعدما ذكر يقرا طالب تهذيب الشمسية شمسيه هذا كتاب هذبه سعد الدين مسعود التبتزاني في كتاب سماه تهذيب وعليه شروح كثيرة جدا صار معتمدا عند ارباب الفن اشهرها او مطبوع نذكر المطبوع اشهرها التذهيب شرح التهذيب للعلامه الخبيص أو شرح موجود ومطبوع وجيد ونفيس وغايه وعليه حاشيه للعلامه العطار من انفس ما كتب في المنطق من من الحواشي وكتب على التذهيب ابو السعادات حسن العطار حاشية نفيسة محرره كما هي عادته في حواشيه رحمه الله تعالى له حاشيه على شرح زكريا الانصاري علي ساوجي وهي جيدة جيده قد قراتها على احد المشايخ مع شرحها فإن اتقنت ما ذكرته لك يعني من التذهيب شرح الخبيص على التذهيب هنا اذا المنطقي الالمعي يعني بلغته ورده وغاية في هذا الفن لن يعسر عليك ان شاء الله شيء من صلاحاتهم وقواعدهم بل ستكون مشاركا ومناقشا لهم دون تقليد لاحد منهم مهما علت قدمه وارتفعت مكانته هنا نقول هذا الكتاب كغيره أو نقول هذا الفن كغيره من من الفنون طلاب الآن من آفة العلم أنا أوافق من يقول من آفة العلم كثرة المصنفات آفة العلم يجد الطالب عشرات مئات آلاف الكتب في فن الأصول يظن أن كل كتاب فيه ما ليس في في الاخر وليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك وإنما لو اتقن الطالب كتابا متوسطا من هذه الكتب على الجاده يعني استحضرها عن ظهر قلب حينئذ لن يفوته شيء إلا من اراء المصنف حينئذ ينظر في كل كتاب باعتبار مؤلفه هل له شأن في الفن ام لا فان كان له شأن في الفن حينئذ ينظر اما ينظر على جهه العلم والتعصيل ان يورد كلمه كلمه ويوقف معها واما ان ينظر على جهه التكميل بان تعرف اراءه في بعض المسائل التي أشكلت عليك ولذلك لا يحصل لا يظن الطالب انه كل كتاب لابد ان يقراه لا هذا غلط مفهوم خاطئ ليس كل كتاب يقرا بل ليس كل كتاب نقتنع فضلا عن عن قراءته عينذا لابد من النظر في المؤلف ومكانته في العلم فعلم المنطق غير من العلوم اصول الفقه والنحو والصرف من ضبط كتاباً أو الفيه بشرح موسع عليها لم يفته شيء ان شاء الله من من الفن وينظر في بقيه الكتب على جهه كما ذكرنا التعصيل هذا قليل أو جهة التكميل بمعنى أنه لا يحتاج ان ينظر في تعريف الكلام وتقسيمه الى ثلاثه اقسام وخالف الى اخره وانما ينظر في المسائل المشكله عنده فقط وهذا قد لا يعنيه في علم النحو والصرف والبيان إلا في المسائل التي لها علاقة باحكام شرعية فاذا اشكل عليه شيء حينئذ يبحث وأما اصول الفقه والذي قد يحتاج الى النظر في بعض المسائل انها قضايا منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فلا من النظر في أقوال المعتمد قوله في هذا الفن ولذلك لا تعجب إذا قلت لك بانك اذا ضبطت الخبيص فانت أنت في المنطق لماذا لأن كل ما يذكر ما كان في الحواشي على جهة العموم في سائر العلوم ما كان في الحواشي قد يستغني عنه طالب العلم كل الحواشي بلا استثناء قد يستغني طالب العلم عن الحواشي البتة ولا يلتفت اليه ولن يفته شيء ان شاء الله تعالى ولن يفوته شيء البت في الفني باذن الله تعالى وإنما فائدة الحواش هذه انها في بعض المسائل قد تزيد من قريحة الطالب بمعنى انهم يلتفتون كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الالفي القديم يقول عفاريت عن المحسن بمعنى انهم يأتون إلى مسائل ينخبر فيها كما يقال <تصفيق> بالاعتراضات ويحتمل ويرد ثم يرد اعتراض من ابعد ما يكون ثم يشتغل بردود عليه من 10 او جداخرين على كل حواشي في غالبها انها الاشتغال بها من ضياع الاوقات لكن يعتني طالب العلم بحاشيه واحده في النحو وبحاشيه واحده في الصرف <تصفيق> وبحاشية واحدة في اصول الفقه لانها تعتبر من المنقحات لبعض المسائل فيرجع إليها عند الإشكالات ولذلك قد تشكل بعض المسائل في سائل العلوم وقد لا يجد الجواب اللفيف في الحواش لكن في المسائل التي يمكن الاستغناء عنها يعني من الملح ليست من أصول الفن على كل لا تعجب أن أقول بأنك إذا اتقنت الخبيص على تهذيب فانت أنت فيه في هذا الفن ثم علم أن هذا الفن مسائله النثريه يصعب بقاؤها في الذهن يصعب بقاؤها في الذكر غيره عافه العلم من وهذا المنطق كسمه أن يحتاد إلى الى تثبيت حينئذ النثريه فيها نوع صعوبه اذ كان النثر في اصول الفقه في غيره تبر من الصعوبه بمكان فكيف بهذا الفن الذي لو قراه طالب العلم هكذا نظرا لم استطاع ان يفهم شيئا البت الا ان الله عز وجل حينئذ نقول النظم هنا اولى بالاعتبار والنظم هنا اولى به التعصي كما نذكره دائما بأن علوم الاله إنما يقف معها طالب العلم وقفه المار يعني الذي لا يبقى معها فإنما تأخذ ما تريد من هذا الفن ثم تصل به الى المقاصد لان علوم الاله ليست مقاصد هي كاسمها لابد ان يدرك هذا الطالب حين اذا في علم النحو لابد ان يكون مقدرا بزمن وبقاؤك في علم الصرف لابد ان يكون مقدرا بزمن هكذا الاصول والصرف والبيان لابد ان يكون لك زمن معين لترتقي منه إلى التمعن والترسخ في علم المقاصد لماذا لأن هذه لا ينبغي التخصص فيها ولذلك من اراد ان يتخصص حتى على طريقه المت... المت... المعاصرين الان في التخصص ارى أنه من الحرمان ان يتخصص باصول الفقه ومن الحرمان يتخصص من النحو ومن الحرمان يتخصص في أي علم من علوم الاله وإنما إن أراد ان يتخصص وعنده المقاصد الحديث والفقه والتفسير أو المعتقد هذه التي ينبغي العنايه بها أما من يتخصص ويبقى عمره كله لا يدري الا هذا الفن فهذا ارى انه من من الحرمان ومن البعد عن عن العلم لماذا لما ذكرناه سابقا ان هذا العلم ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره فاذا كان كذلك حينئذ لا ينبغي التوسع فيه فعلم ان هذا الفن المسائل النثريه يصعب بقاؤها في الذهن فان احببت ان تكون لك المسائل محفوظه في صدرك فاختر أحد النظمين تحفظه زياده على متن السله وهما نظم الشمسية لبشير غزي وتقع فيه 35200 بيت يعني نظم الشمسية الاصلي ليست هي التذهيب او التهذيب تهذيب التبتزاني وانما نظم الاصم نظمه الاصم وهي جيده وسلسه لكن مشكلته ليس لها شرح موجود مطبوع وتم مواقف أو مواضع فيها نوع اشكالات وليس لها حل البتة يقول فيها وهذه ارجوزه سنية ضمنتها مسائل الشمسية انيقه الالفاظ والمعاني تعذب في الاذان والاذهان ولكن لم اقف على شرح لها وهذه قراته على ذل مشايخ دار الحديث شاذ الله بحر تشادي رحمه الله تعالى وكان جيدا في علم المنطق وحل كثير من المسائل المشاكل التي في النظم لكن بقي بعض الاشكالات النظم الثاني توشيح عبد السلام على متن السلم المنورات وما يسمى بالاحمرار ويقع في 40 و بيت جمع فيه كثير من المسائل التي ترك صاحب السلم فالحقها به من عده شروح يقول في خاتمتها نظمته للمبتدئين تبصره ولشيوخ المنتهين تذكرة معتمد في نقله قصاره دم المعاني واضح العبارة واصله بناني ذو التبياني وشرح قدوره ذي الاتقان وربما زت من المختصرة وشرحها مساله محرره فجاء نظما جامع مبين على مهم فنه معين وهذا انفس من من سابقه لانه واضح العباره ولانه عليه شرحا لبعض المعاصرين وان كان فيه اعواز في أماكن أو مواضع تركها لم يعني يأتي على شرحه على وجه التمام يعني من حيث الالفاظ لم يعتني به عنايه جيدة وانما اعتنى بالمعاني فحسب وهذا النظم اجود من من سابقه لما ذكرناه هو اولى لانه ضمنه كلما ذكر من الشمسيه وزاد عليه حينئذ هو سلم نفسه سلم موجود في في باطنه حينئذ هو 440 بيتا حينئذ اذا اسقطت السلم صار 350 تقريبا او 300 فحينئذ هو في هذا المقدار ولا يزيد عليه حينئذ نقول لك هذا الفن إذا ضبطته بي حفظ المتن حينئذ تستطيع أن تكون لك ملك فيه فن وصول الفقه تستطيع ان تفهم الوجه الأكمل هذه الكتب خاصه الكتب التي فيها شيء من من المنطق ولا يصدنك عنه صاد لماذا كنناه بالامس ان هذا الفن اصلا غير موجود هذا الفن معدوم الآن حينئذ نكون النظر فيه بالنظر الى كلام اهل العلم المعتبرين في هذا الفن وأما دعوى من يقول بأن هذه الكتب لم تسلم من الفلسفه فانقول ائت بالدليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين هذا يساوجي وهذا السلم المنورق وهذا الشمسية وهذه المنظومات ضعوا لنا كل مسألة ثم قول الفلاسفه وما يتضمنه من الحاد أو زندق او نحو ذلك وأما انه لا يحتاج اليه البليد ولا السفيد منه كذا نقول هذا ليس بنص قراني وليس بحديث مروي لا في الصحيحين ولا في السنن ولا بقول الصحابه فانتفت عنه الحجة ثم هذه مساله نظريه تختلف من شخص الى الى شخص فلا ينبغي الاحتجاج تحريم هذا الفن بمثل هذه الكلمات التي هي محتملا للغير ثم ينظر في مثل هذه الكلمات بالنظر إلى قائلها فقائله شيخ الإسلام نتيم رحمه الله تعالى وهو هو في فن المنطق قد تعلم ودرس هذا العلم ثم رد على أرباب البدعه ولذلك حتى في تقريره لعقيده السلف قد اتى بعبارات ليس في مقام الرد ليس بمقام الرد فياتي بعبارات منطقيه كذلك ابن القيم وقد ياتي معنى بعض الامثله بكلامه وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في أدب الطلب وينبغي للطالب أن يطلع على مختصرات المنطق وياخذه عن شيوخه ويفهم معانيه بعد أن يفهم النحو ليفهم ما يبتدئ به من كتبه ليسعين بذلك على فهم ما يريده المصنفون من مطولات كتب النحو ومتوسطاتها من المباحث النحويه يعني هو معين ليس مقصودا لذاته وإنما تستفيد منه قد الثبيت في نفسك انت في تقويه الذهن ما لا مانع من ذلك ولذلك ذكر الشيخ الامين فيما سبق وسياتي كلام الشوكان انه قد يستفاد منه في تنميه المدارك هذا لا معنى إذا اذا استغنى عنه فلان من ائمه اهل العلم لا يلزم منه استغناء الناس كلهم عن ان ذلك قد يكون الانسان في نوع ذكاء وقريحه لا يحتاج الى فن المنطق لكن لا ليس الناس كلهم على هذه المرتبه اذا يستعين به على فهم المطولات من علم النحو وغيره ويكفيه في ذلك مثل المختصر المعروف باساوجي او تهذيب السعد وشرح من شروحهما وليس المراد هنا الا للاستعانه بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات اجمالا يعني يرى السوكاني رحمه الله تعالى قراءه هذين الكتابين لمعرفة المنطق اجمالا يساوجي وكذلك ماذا تهذيب السعد الذي جعلناه كمالا يرى انه مما يستعان به لفهم الفن اجمالا وليس المراد هنا الا للاستعانه بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات اجمالا لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من نحو او صرف او بيان قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه كما يقع كثيرا في الحدود والالزامات فان اهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطق والحدود يعني اذا اراد ان يعرف قال يلزم كذا وهذا الجنس وهذا فاصل والحد لا بد يكون جامع مانع فيعرف الطالب هذه مقاصد هذه الاصلاحات وهذا الامان يعمنا انما هي مجرد الاصلاحات قد يسلم لهم ببعض ما يذكرونه في الحدود وقد لا يسلم قد لا يسلم لهم في بعض المواضع فاذا كان الطالب يقول الشوكاني فإذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمره لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي نعم هذا هو المراد انه يعينك على فهم الكمال من مباحث علم الأصول ونحو ذلك ثم قال ثم يشتغل بعلم المنطق فيحفظ مختصرا من مختصراته كالتهذيب أو الشمسية ثم ياخذ في سماع شروحيهما على أهل الفن فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي يستفيد به طالب مزيد إدراك يستفيد به الطالب مزيد ادراك اذا قد يستفيد من من هذا الفن في توجيه القريحة وفي تنميه الذكاء وتوسعه المدارك ونحو ذلك ولا يرد مثل ما ذكرنا سابقا او ليسفيد منه الغبي والى اخره قل هذا قد يكون باعتبار قائله ومكان في درجته وأما تنزيل على عموم الناس قال هذا لا ليس ليس الامر كذلك فإن العلم بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي الاستفاد به طال مزيد إدراك ومزيد إدراك وكمال الاستعداد عند ورود الحجج العقلية عليه واقل الأحوال أن يكون على بصيرة عند وقوفه على المباحث التي يريدها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية كما يفعله كثير من المؤلفين في الاصول والبيان والنحو اذا ليس مقصودا لذاته هذا, هذا الذي ينبغي ان يحصن هذا العلم ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره ثم مقصودا لغيره إما من جهة ايضاح ما يحتاجه المبتدئ والمتوسط فهذا يكفيه السلم المنورق وشرح من شروحاته وإما أن يريد ايضاح المطولات التوسع فيها عين لابد من الزيادة من علم المنطق بما يوافق تلك المطولات ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى رادا على من يعنف في دراسة هذا الفن يقول رحمه الله تعالى واني لا اعجب من رجل يدعي الانصاف والمحبه للعلم ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم لا يدري به ولا يعرفه ولا يعرف موضوعه ولا غايته ولا فائدته ولا يتصوره بوجه من الوجوه وهذا من الباطل لماذا لأن الحكم على الشيء فرع عن عن تصوره حين اذا لما يكون المنطق موجودا حينئذ كيف يذم على هذا الوجه كيف اذا وما انما تنقل عبارات لبعض الائمه كشيخ الاسلام ثم عبارات تحتاج الى شرح فهم ويحتاج الى منطق ينتقد شيخ الإسلام في مواضع المناطق بانه يلزم كذا ويلزم الى اخره قد تكون مصيبا نعم لكن الذي يستدل بهذا الكلام يحتاج الى ان يوضح هذا كلام لي للقاري كيف يفهمه اذا لم يكن عنده شيء من المنطق كيف يرد هذا الباطل الذي ابطله ابن تيميه ولم اكن عارفا بهذا العلم هل هذا معقول هذا لا غير ممكن حين يكون مقلدا فاذا كان مقلدا حينئذ نقول خرجت عن ماذا عن الجدال والحجاج معك وانما يكون يكون النزاع مع من يكون متبعا للنظر الصحيح واما المقلد فهذا ليس من اهل العلم في شيء وقد راينا يقول الشوكاني وقد راينا كثيرا ممن عاصرنا ورايناه يشتغل بالعلم وينصف في مسائل الشرع ويقتدي بالدليل لعله يصنف ويقتدي بالدليل فإذا سمع مسألة من فن من الفنون التي لا يعرفها كعلم المنطق ونحو ذلك نفر منه طبعه ونفر عنه غيره وهو لا يدري ما تلك المساله ولا يعقلها قط ولا يفهم شيئا منها فما احق من كان هكذا بالسكوت والاعتراف بالقصور والوقوف حيث اوقفه الله والتمسك بالجواب إذا سئل عن ذلك بقول لا ادري يقال ما حكم تعلم المنطق لا ادري حذر منه ابن تيميه وحذر منه فلان وفلان ينقل قوله عن الغير ومن يتبنى وليس من اهل العلم في شيء وهذا ضد هنا لا, لا له فإن كان ولا بد متكلما ومادحا أو قاضحا فلا يكون متكلما بالجهل وعائبا لما لا يفهمه بل يقدم بين يدي ذلك الاشتغال بذلك الفن حتى يعرفه حق المعرفة ثم يقول بعد ذلك ما شاء نعم تعرفه اولا حق المعرفه ثم قل ما شئت ان وافقت من ذمه مطلقا حين ان ذممته بدليل وكنت صائبا أو غير صائبا لمساله اخرى وأما الذم هكذا دون ان يكون له معرفه بفن المنطق وانما التحذير ولكوني فلان لم يدرسه حينئذ لا فائدة من قول هذا لا, لا يجد شيئا البتة ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعا عظيما وفائدة جليلة في دفع الموطلين والمتعصبين واهل الراي البحت وما الاشتغال له بالدليل فإنه اذا اشتغل من يشتغل منهم بفن من الفنون كالمشتغلين بعلم المنطق جعلوا كلامهم ومذكراتهم في قواعد فنهم ويعتقدون لعدم اشتغالهم بغيره ان من لا يجاريهم في مباحثه ليس من اهل العلم ولا هو معدود منهم وهذا موجود حتى عند اهل الباطنه الان شاعر مثلا من لم يدرس أو يتمكن في هذا العلم ما يرونه من اهل العلم شيئا لانه كما مر معنا ابن الرازي ابن الرازي يرى انه ان تبحر في علم الكلام شرط في الاجتهاد حينئذ اذا خاطبك بي هذه الاقيسه ولم تكن فاهما لها حينئذ لا تكون لك مكان عنده حينئذ من باب نصرة الحق يكون التمكن في هذا الفن درعا لهذه المفسد المترطب على جهل كبير بهذا العلم وكما ذكرت هذا ليس, ليس لكل طالب علم الا يتمسك أحد مثل هذا الكلام ويشتغل به ويطول الباعه ثم هو صفر من باب العقيدة والحديث نحو ذلك لا المراد من تمكن في علوم الشريعة وعنده قدرة على الدفاع عن العقيدة والذب عنها وابطال حجج أهل البدع هذا النوع الذي ينبغي وهذا الذي يعنيه شوكان رحمه الله تعالى واما طالب المبتدئ او المتوسط او المنتهي يكون ضعيفا في باب المعتقد ولم يهضم حقيقة ما عليه لا شاعر مثلا أو معتزله فلا العمر لا, لا يكون على على اطلاقه فحينئذ لا يبالون بمقاله ويريدون عليه ما لا يدري ما هو ويسخرون منه فيكون في ذلك من المهانة على علماء الشريعه ما لا يقدر قدره واما اذا كان العالم المتشرع المتصدر للهداية للمسالك الشرعيه والمناهج الانصافيه عالما بذلك فانه يجري معهم في فنهم فيكبر في عيونهم ثم يعطف عليهم فيبين لهم بطلان ما يعتقدونه بمسلك من المسالك التي يعرفونها فإن ذلك لا يصعب على مثله ثم بعد ذلك يوضح لهم أدلة الشرع فيقبلون منه أحسن قبول إلى آخر كلام الرحمن تعالى وهو موجود في ادبي الطلب هذا ما يتعلق بعلم المنطق على وجه الاختصار وذكرنا هذا لأن له علاقه ب علم الكلام وهو النوع الثاني مما يستمد عند المتكلمين علم اصول المن علم أصول الفقه منه والصحيح انه لا يستمد من علم الكلام شيء البت الا ما كان مشتركا كما ذكرناه سابقا ان ثمه مسائل مشتركة بين الاصلين أصول الدين واصول الفقه ان هذا النوع ينظر فيه مع معرفتي ما كان مبنيا على عقيدة باطلة حينئذ يرد على اصحابه قولا واحدا وما كان محلا للاجتهاد حينئذ ينظر في كل قول بدليله العصر الثالث الذي ذكرناه هو انه مما يستمد منه اصول الفقه وعرفنا المراد به وهو الاحكام الشرعيه احكام شرعيه المراد به بهذا النوع تصور الاحكام الشرعيه يعني معنى الايجاب ومعنى التحريم ومعنى النذب والاباحه والكراها ولحو ذلك ولذلك يقول الهامدي في الاحكام الجزء الأول في المقدمة ولا نقول إن السمداده يعني اصول الفقه من وجود هذه الأحكام ونفيها في احاد المسائل فإن من هذه الجهه لا تثبت لها بغير ادلتها فلو توقفت الادله على معرفتها من هذه الجهه كان دورا ممتنعا يعني المراد ب الاحكام الشرعية التي يستمد منها علم اصول الفقه ليس هو تنزيلها على مسائلها بأن يقال الوتر مندوب وسواك مندوب والزنا محرم والربا محار الى اخره هذه تنزيل الاحكام على محالها وليس المراد به هذا النوع وإلا لتوقفت الادله على الاحكام الشرعيه والاحكام الشرعيه توقفت على معرفة الأدلة فلزم الدور وهو هو منتنع وانما المراد تصور الاحكام من حيث هي من حيث المعاني فحسب ويقول القرافي في نفائس الاصول وأما الاحكام الشرعيه فلابد من تصورها ليعلم كيف يفيدها اصول الفقه ولا يتوقف على الاحكام من جهة انها حاصله للافعال يعني ليست ثابته للافعال لأن موضوع الفقه هو افعال المكلفين من حيث إثبات الاحكام الشرعية لها حينئذ هذا هو موضوع الفقه وهذا معتمد على الادله حينئذ كيف يقال بان الادله مستمده من الاحكام الشرعيه بهذا المعنى فيلزم منه الدور ولا يتوقف على الاحكام من جهه انها حاصله للافعال لأن الاحكام متوقفة على أصول الفقه وهو ادلتها من هذا الوجه فيلزم الدور بل من الوجه الذي ذكرناه يعني معرفة حدودها فحسم فالمراد باستمداد اصول الفقه من احكام الشرعيه هو تصور معنى الايجاب والندب والتحريم والكراهه والاباحه اذ لا يمكن الاستدلال على أن الامر في النص مثلا للوجوب والنهي للتحريم إلا بعد معرفه مدلولاتها تحكم على هذا الفعل بانه واجب كيف حينئذ نقول انه واجب ولم تعرف معنى الوجوب وهكذا فالحكم على الشيء بالنفي أو الاثبات فرع عن تصوره فليس المراد وجود هذه الاحكام في أحد المسائل لان الاحكام من هذه الجهه لا تثبت بغير دلتها وأصول الفقه وادله الفقه فلو توقف أصول الفقه أي ادلته على معرفة الاحكام من هذه الجهه لزم الدور الممتنع وهو ممتنع فهمتم هذا حين اذا الاحكام الشرعيه تستمد منها مسائل أصول الفقه ووجه الاستمداد هنا من حيث معرفة حقائق هذه الاحكام الشرعيه عندئذ تقول الأمر للوجوب لابد ان تعرف معنى الوجوب لأنك حكمت به على الأمر أنه للتحريم لابد ان تعرف معنى التحريم وهكذا ذكر بعضهم انه من استمداد وصول الفقه او مما يستمد نعم وذكر بعضهم أنه مما يستمد اصول الفقه وعلم رابع أو ثالث وهو علم الفقه وهذا فيه شيء من النظر لماذا لان الاستمداد معناه هو أن هذا الفن تركب من من ذاك الفن فكون أصول الفقه مستمدا من او مستمدا من اللغه حينئذ اللغه اصل واصول الفقه التي هي القواعد فرعا حينئذ لا يكون الفرع اصلا للاصل فاصول الفقه هي اصل للفقه حينئذ يكون المراد بقولهم علم الفقه بما يستمد منه أصول الفقه إنما هو لتبيين القواعد بمعنى أنه ياتي بالقاعدة ثم يبين أثرها في الفقه ويقول هذه القاعدة ينبني عليها فرع كذا وهذه القاعدة للخلاف فيها وقال بها الاحناف فبنوا المساله كذا على هذه القاعدة فنتج عندهم كذا وخالفهم المالكيه حينئذ لابد أن يكون الفرع مخالفا لي الاحناف هكذا حينئذ تذكر المسائل على جهة الأمثلة في حسن وأما إذا لم يكن للقاعد فرع في هذه كما قال شاطب رحمه الله تعالى فانها عاليه معنى انها دخيله على أصول الفقه هذا ما يتعلق باستمداد أصول الفقه ونختم هذه المقدمات لقضيه عصرية ولها اصله ببعض كلام المتقدمين أو المتوسطين وهو ما يسمى بالتجديد لفن اصول الفقه وهذه طرحت على وجه الساع من جهه التصنيف فيها وتبناها من تبناها واختلفت المدارس فيها وبعض بنى عليها ادم الشريعه وبعضهم بنى عليها التيسير والتسهيل نحو ذلك والمتعلق هو تجديد أصول الفقه عين هذه القضية قضيه, قضية الساعة الساعه ان صح التعبير وفيها خلط كبير وفيها تشتيت الشريعة ودخلها من دخل من اهل الجهل بل من اصحاب الاغراض والاهواء هنا يلزم ضمن بيان حق فيه اولا نقول كلمة التجديد هذه كلمة واسعة الدلالة يعني لها مدلول تجديد جدده بمعنى أنه احدثه بمعنى انه احدثه فهي واسعه الدلاله هنا اذا كانت واسعه الدلالة لها صور متعدده فصار فيها شيء من من الاجمال بل هي مجمله بل هي مجمله والشيء المجمل عند الحديث عنه لا يمكن الا بعد تفصيلهم هنادي لابد من الاستفسار ولابد من من التفصيل ما مراد زيد من الناس بالتجديد ما مراد عمرو من الناس بالتجديد لان المفاهيم تختلف هذا يريد به ابطال اصول الفقه هذا يريد به تنقيه اصول الفقه هذا يريد به احياء السنن التجديد هذه كلمه عابره جامعه ولا صور متعددة هنادي لابد من من التفصيل لكن ينبغي ان يعلم بانه لا ينبغي أن يدخل في ضمن هذا الخلاف من اراد هدم الشريعه بهذه الكلمه وقد جعل كثير من, من تكلم الان والف وجمع أو حاضر جعل ممن دع الى تجديد بعض العلمانين الذين ارادوا هدم الشريعه كما سياتي ارادوا هدم الشريعه بدعوه تجديد اصول الفقه الاسلامي وهذا لا ينبغي أن يقال بانهم مجددون وإنما يقال هؤلاء هادمون حينئذ ارادوا أن يهدموا الشريعه فالخلاف معهم قد يكون خلافا اصليا اسلم تسلم اولا حينئذ ثم إذا دخلوا في الاسلام حينئذ يبقى النقاش معهم فيما قد يقال بانه تجديد او لا فهذا النوع يجب إخراجه ولا يجوز البت أن يجعل الخلاف معهم او القول معهم أنه خلاف سائر لماذا كما سياتي بعض قوال المعاصرين أن المراده من التجديد عندهم هو هدم الشريعه وهذا استبدال هابي أو الوضعيه او ما يسمى بالديمقراطيه الغربيه حينئذ نقول هذا لا يمكن نقول بان الخلاف معه خلاف سائر انما هو خلاف اصلي لأن هذا يعتبر مروك من الإسلام لان مدعوا ان هذه الشريعه ليس الصالحه في هذا الزمن وادعوا ان هذه الشريعة لا تواكب العصر حينئذ لابد من مراجعه الاصول وانشاء فروع توافق العصر حينئذ لابد من هدم اصول الفقه لانه هو الذي ينبني عليه تلك الفروق ولا شك ان الخلاف هنا خلاف بين اسلام وايمان على ذلك وليس الخلاف معه بين اختيار قول ونحو ذلك ولذلك يقول الترابي في كتاب له يقول إن علم الأصول التقليدي لم يعد مناسبا للوفاء بحاجتنا المعاصره حق الوفاء لأنه مطبوع باثر الظروف التاريخيه التي نشا فيها اذا لم يكن مبنيا على شريعه وانما كان مزيجا من أراء الفقهاء الاصوليين ناسب ذلك الوقت فكانهم نظروا في واقعهم ووضعوا هذه القواعد ولم يكن عندهم حضاره ولم يكن عندهم منافس من الغرب ونحو ذلك حينئذ نحتاج الى اعاده النظر في هذه القواعد التي لم يكن من منشؤها الشريعه والادله من النصوص الوهيه وانما النظر فيها إلى الوضع التاريخي الذي يناسب ذلك العصر ولا شك ان هذا كلام فاسد ويقول ان الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا من قضايا الحياة العامه إنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهوده ولذلك كانت الحياة العامه تدور بعيدا عنهم والنمط الاشهر في فقه الفقهاء والمجتهدين كان فقه فتاوى فرعية وإن العلم النقلي الذي كان متاحا في تلك الفتره كان محدودا مع ما عسر في وسائل الاطلاع والبحث والنشر بينما تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصره باقتدار عظيمه حينئذ أراد أن يبطل اصول الفقه بهذه الدعاوى يعني إنما كان في ذاك الزمن فتاوى فرعية تناسب العصر ولم يكن عندهم من التطور في البحث وعندهم نوع عسر ونحو ذلك والطباعات واصول الكتب اليهم كان فيه شيء من العسر وقد فاته الكثير والكثير حينئذ نقوال فيها نظر اذا لابد من اعاده النظر في الفقه الاسلامي هذه النتيجة واذا عدنا النظر في الفقه الاسلامي لابد من اقوال وواكب العصر اذا لابد من اقوال الناشئه وليس اقوال القديمه حينئذ لا نلتفت الى فقه الصحابه ولا نلتفت الى فقه التابعين ولا الائمه الاربعه ولا المتوسطين ولا ابن تيميه ولا ابن القيم ولا غيره وانما ننظر فيما ينشئه اهل البدع في هذا في هذا الزمان ولذلك يرى البديل البديل عن هذا يقول لابد ان يشارك الشعب في الاجتهاد <تصفيق> لابد ان يشارك الشعب في في الاجتهاد يعني تصويت كما يفعله بعض الزنادقه لان يصوت على حد الردة هذا كفر هذا رد على الاسلام والبديل عنده ان يشارك الشعب في الاجتهاد على طريقه دعاه الديمقراطيه الغربيه يقول ماذا الاجتهاد مثل الجهاد وينبغي أن يكون منه لكل مسلم نصيب والله المستعان ويضيف واتسم فقهنا التقليدي بانه فقه لا شعبي وحط الفقه في الإسلام ان يكون فقه شعبيا فقها شعبيا على كل التراب ومعتقده هو اصلا يعني مالك من الإسلام كلامه تأصيل في الديمقراطية والعلمنه دل على أنه مارق من من الاسلام وعليه النظر فيه لا يكون من جهتي قبول اقواله أو النظر فيها نعم يرد عليه وقد رد عليه فيما فيما سبق او المظاهره هذه المقولات لكن اولا هل هو مسلم ام لا هذا النظر يجب ان يكون مقدما ثانيا لا ينبغي وضع هذا لهذه الاقوال التي هي اقرب الى الكفر لا ينبغي وضعها تحت خلاف يقال بانه خلاف في تجديد وصول الفقه ما يفعله بعض المعاصرين من كتب هذه المساله هذا يجب ان يخرج ولا يحل لاحد ان يقول المساله فيها خلاف ويذكر هذه الأقوال بأن الترابي يتبنى هذا المسلك بل يقول غيره والاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم ليس اجتهادا في الفروع وحدها وانما هو اجتهاد في الاصول اجتهاد في في الاصول فحينئذ لابد ان يفتح باب الاجتهاد في الأصول كما هو مفتوح في باب الفروع على كل هذه كل اقوال ساقطه والخلاف معهم خلاف في اصل الدين ليس في مسائل يتبنها زيد او عبيد انما خلاف معهم في إسلام وكفر فهذا وان سماهوا اصحابه تجديدا الا انه في الحقيقة هو هدم للشريعه من اصلها هذه صوره يجب إخراجها من الحديث في هذا الموضوع خلافا لما ذكره أما التجديد الذي يعنيه من له صله بالعلم وان كان بعضهم يدعي العلم وكتبه هذه المساله المراد به أحد انواع منها احياء من درس من السنن احياء ما من من السنن ومن المفاهيم الشرعيه مستمده من الكتاب والسنه ومحاربه البدع التي تظهر فيه ان دون, دون آن في وقت دون اخر وهذا حق تجديد الدين بهذا المعنى هذا حق وجاء في حديث ابو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها دينها والدين هنا عام يشمل لا تي بمعنى لا ليس المراد انه يجدد الدين ياتي بدين جديد لا مراد به أن يزيح المفاهيم الخاطئه التي هي موجوده في اذهان الناس عن باب المعتقد وفي باب العبادات والمعاملات وحياه الناس على جهه العموم اذا قد يقع الخلط في باب المعتقد وقد يكون على جهة العموم فنحتاج الى من يرد الناس إلى الى اصولهم وهذا عام لكل المكلفين وعندنا شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى يعتبر من المجددين وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعتبر كذلك من من المجددين وهذا حق ولا اشكال فيه ومن صور التجديد تنميه وتطوير العلم بالإضافة والنقصان يعني بأن وهذا قد حصل في فيما بعد الشافعي رحمه الله تعالى كتب الشافع رسالته معلن بالرساله وهو اول من ألف ومعلوم ان أول من ألف لا ياتي بالفن على وجه الكمال هذا لا بد منه هو بشر لم ياتي به على وجه الكمال حينئذ جاء من بعده بالاضافه والنقصان قال هذا نحتاجه وهذا لا نحتاجه هذا يسمى تجديدا يسمى تجديد وهو واقع في الأمة منذ أن علف الإمام الشافع رساله وإلى عهد قريب يكتب في فن اصول الفقه هذا يزيد وهذا ينقص وهذا لا شك فيه انه مما يعين على اكمال الفن واكتمال البنيان وهذا حاصل لهذا العلم بدايه من الامام الشافعي حيث اسس العلم بالرساله ومن صور التجديد التنقيه والتمحيص والترجيح وتحديد المسائل يعني يذكر أن هذا من الفن وهذا ليس من الفن هذه المساله تطرد فيها ثم يذكر الخلاف ثم يحرر محل النزاع ثم يرجح وهذا كذلك موجود هنا هذا التجديد بهذا المفهوم موجود في كتبي الأصول ومن صور التجديد, التجديد في أسلوب وصياغتي وعرض هذا العلم باسلوب سهل مبسط وهذا ما يسمى به النوع الاكاديمي وله دعاته في كل الفنون في كل الفنون هناك من يدعو الى تبسيط العلم بان يكتب باسلوب معاصر يفهمه طلاب العلم وهذا وإن كان ضرره أكبر من نفعه بالنسبة لطلاب العلم الذين يريدون التاصيل إلا أنه قد يعين في بعض الاحوال على فهم فهم العلم لكن لا يجعل واصلا لا يجعل واصلا بأن يعتمد طالب العلم على هذه الكتب انها ميسره ومسهله للعلم بل يرجع إلى الى الاصل والذي اراه في هذه المساله أنه يجب أن ننبذ لفظ التجديد أن نطرح هذا اللفظ ولا ناتبه ونسقطه من أصله اولا لأنه لفظ مجمل لفظ مجمل لان هناك من يدعي ان ما هو عليه من هدم الشريعه او تجديد وسموها كذا رسالته تجديد أصول الفقه الاسلامي وهذا فيه نوع من الاجمال فيه نوع ينبذ هذا اللفظ ويطرح اولا لأنه مجمل والبعد عن الالفاظ المجمله اولى واسلم متى ما من أجل تحرير محل النزاع من اجل تحرير محل الخلاف من أجل أن يكون تكون الاحكام المرتبعه على هذا اللفظ واضحه بينا حينئذ لابد من طرح هذا اللفظ هناك رسائل تحمل عنوان التجديد كرساله التراب السابق تجديد اصول الفقه الاسلامي رساله صغيره مطبوعه ومراده بهذا التجديد هدم الشريعه هدم الشريعه مين من اعصريا وفتح الباب للشعب يختار ما يختاره من من الاحكام الشرعيه فانت على حل الزنا احلوه وانت واطو على حل الربا احلوه وان حرموا لواط حرم يعني حكم الشعب بالشعب هذه رده عن عن الاسلام باتفاق من عرف الإسلام ثالثا بالتامل لمطالب بعض من كتب من اهل العلم المعتبرين في هذا الفن أن مراده بالتجديد هو التهذيب تهذيب اصول الفقه وتصفيه والتنقية والتنقيح وبيان الدخيل من غيره هذه من كتب من أهل العلم المعتبرين معتبرين يعني ليس همه حذف ما لا يفهمه لأن بعض من كتب في تجديد اصول الفقه انما اراد ان يحذف ما لا يفهمه هو من كان على شاكلته وهذا مرفوض ومردود عليه لأن كثير من المسائل لا يفهمونها فيريدون حذف كثير من المسائل المتعلقه بلسان العرب وكثير من المسائل المتعلقه بشيء من الفاظ أو مصنحات المنطق أو بشيء من المسائل التي لها ارتباط بعلم الكلام وله ارتباط كذلك بعلم الاصول فيريدون اخراج هذه المسائل كلها لانهم قصر فهمهم عن عن ادراكها ولا شك في هذا أنه حق يعني التنقيه ومطالبة التحرير ونحو ذلك نقول لا شك انه انه حق ويعاني صاحبه لان ثم مسائل قد توسع فيها كثير من من الاصوليين واذا كان كذلك حينئذ صارت الدعوه بهذا النمط تهذيب أصول الفقه بأن يخرج منه ما ليس منه مما يتفق عليه أرباب الفن بانه ليس من أصول الفقه حينئذ نقول هذا لا اشكال فيه ولكن ينبغي أن يعلم من هو الذي يقوم بهذا العمل هذا سؤال كبير ومفهوم تهذيب الأصول الذي ينبغي ان يكون مقبولا هو بيان القواعد الأصولية وتقعيدها وتأصيلها بالأدلة الشرعيه هذا الذي ينبغي ان يجعل اصلا اذا اردنا ان نهذب ونصفي حينئذ لابد من رسم واضح بين للقواعد الاصوليه الشرعيه مقرونه بالادله شرعيه يعني كل قاعده لابد أن تعتمد على دليل الشرعي. وهذا الدليل الشرعي قد يضاف إليه شيء من الدليل النظري وتاصيلها وتهذيبها من كل ما عالق بها مما ليس منها كل لفظ يذكر في أصول الفقه وليس من اصول الفقه هذا يجب حذفه مع المحافظه على الغايه من هذا العلم وهو استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه اذا بيان القواعد الأصولية مقرونة بالادله هذا لا أن يكون في الكتاب المهذب لهذا الفن ولا أن يكون نصب عين من اراد أن ان يهذب يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى الاصوليون يذكرون في مسائل أصول الفقه مذاهب المجتهدين كمالك والشافعي والاوزاعي وابي حنيفه واحمد بن حنبل وداود ومذهب اتباعهم بل هؤلاء ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه لماذا لانهم جمعوا بين الامرين عندهم قاعدة وعندهم فر وكما ذكرنا ان ابا حنيفه في فقهه لم يسر هكذا خط عشوائيه وإنما عنده قواعد علمناها او لا كذلك الامام مالك كذلك الامام الشافعي كذلك الامام أحمد رحمه الله تعالى لم يفتوا بحرف واحد في دين الله الا وهو مبني على اصل وقاعده عندهم كذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يفتوا بحرف واحد الا وهو مبني على أصل شرعي يعني ماخوذ من من كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم واعرف الناس بالادله وما يتفرع عنها هم المشتغلون بالفقه كالامام أحمد ومالك والشافعي وابن حنيفه ولذلك يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى بل هؤلاء يعني مذكورون ونحوهم هم أحق الناس بمعرفة أصول الفقه يعني ادله الفقه اذ كانوا يعرفونها باعيانها ويسعمنون الأصول في الاستدلال على الأحكام بخلاف الذين يجردون الكلام في أصول مقدره بعضها وجد وبعضها لا يوجد من غير معرفة اعيانها يعني مشتغلون باصول الفقه المتأخرون إنما كانت لهم العنايه بالقواعد فحس وليس لهم ممارسه بهذه القواعد على فرعياتها وما ينبني عليه ولذلك توصلوا إلى إنشاء قواعد ولا فروع لها لماذا لأنهم لم يكونوا جامعين بين الاصل والفرع وهذا الذيعناه رحمه الله تعالى فان هؤلاء لو كان ما يقولونه حقا فهو قليل المنفع أو عديمها اذ كان تكلما في أدلة مقدرة في الاذهان لا تحقق لها في الاعيان كما يتكلم في الفقه فيما يقدره من افعال العباد وهو لا يعرف حكم الافعال المحققة منه فكيف واكثر ما يتكلمون به من هذه المقدرات هو كلام باطل يعني المتكلمون قد تكلموا في قواعد لا فروع لها البتة كما أن بعض الفقهاء يأتي ويقدر بعض الافعال التي لا وجود لها اصلا لو حمل كذا على راسه قربه فيها فسما حكم صلاتي هذا لا وجود له قديما اما الان فله, فله وجود اذا لابد من ربط الأصول بأدلتها هذا اولا يقول ابن تيميه رحمه الله فإن فان الكلام في اصول الفقه وتقسيمها الى الكتاب والسنه والاجماع واجتهاد الراي والكلام في وجه دلاله الأدلة الشرعيه على الاحكام أمر معروف في زمن أو من زمن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بالاحسان ومن بعدهم من ائمه المسلمين اذا أصول الفقه كان موجوده قال وهم أ... هم كانوا اقعد بهذا الفني وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم نعم لا شك في في ذلك لكن لو أرادنا ان هذا الأصول الاصول علم الاصول من... من زمن الصحابه اين نجده اين نجد؟ اين اصول ابن عباس اين اصول ابن عمر اين اصول ابي بكر عثمان الى اخره اين نجده لا نجده وإنما هو مذكور فيما توصل اليه الشافعي رحمه الله تعالى اعني بهذا لا نفهم هذا الكلام على غير وجهه بان نبطل كل ما قد قعده العلم من أجل أن الصحابه كانت لهم أصول وقواعد وهي أقعد من كلام المتاخرين حينئذ نقول طبيعي نجد هذه القواعد اين نجدها فنحتاج الى معرفه ما قعده المتأخرون ثم بعد ذلك من وسع الله عز وجل عليه في العلم فينظر في اقوال الصحابه ثم يستنبط منها ما شاء ويقول رحمه الله تعالى انما له مادة فلسفية من متكلمة المسلمين كمن الخطيب وغيره يتكلمون في أصول الفقه الذي هو علم اسلامي محض فيبنونه على تلك الأصول الفلسفية وهذا خليط كما ذكرنا أن مدرسه المتكلمين قبل الطريقه الثالثه فيه خلط بين علم الكلام كان هو العاصل والعقل هو هو الاصل لكن في مرحله المتاخره وهو ما سيتمعن ان شاء الله مفصلا يعني من جهه الشرح حينئذ نقول هذه الطريقه فيها وفيها فينظر في كل مساله على, على حدة وأما ما يعنى من كلام المعتزله الذي صنف على اصولهم فهذا الذي قد ينزل عليه كلام الشيخ الإسلام رحم الله تعالى اذا نقول المراد هنا تهذيب أصول الفقه بأن تجعل القواعد الأصولية المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها وبيان وجه الاستدلال من هذه الادله الشرعيه على هذه القواعد ابراز هذا من كتب الاصوليين يعتبر من التهذيب وهو حسن وليته يوجد لكن لابد من النظر في من يوجد ذلك وقد ودد في من سعى من السابقين يعني ممن لم يكن من المعاصرين إلى تهذيب علم الأصول ك أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى قد كانت له جهود لا بأس بها في تنقيح أصول الإمام الشافعي عن أصول المتكلمين وذكر الأدلة الشرعية على المسائل الأصولية وله كتابان مشهوران اللمع وقد شرحه بنفسه وكذلك التبصره وهو من أحسن ما ما كتب وهو أصول فقه مقارن حاول فيه أن يتجنب كثير من المسائل المتعلقة بعلم الكلام ولاصله لها باصول الفقه ومع ذلك لم لم ياتي بحرب شعواه على الفن من اصله وهدمه وإنما ألف ونقح وهذب وبقي العلم كما هو قال ابو الحسن ومعروف شده الشيخ ابي حامد الاسفرايني على أهل الكلام حتى ميز اصول فقه الشافعي من أصول الاشعرى وعلقهم عنه ابو بكر وهو عندي وبه اقتدى الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصره حتى لو وافق قول الاشعر وجها لاصحابنا ميزه يعني فصل اقوال ابن الحسن الاشعر وميزها عن أصول الشافعي رحمه الله تعالى وقال هو قول بعض اصحابنا وبه قالت الاشعريه ولم يعده من أصحاب الشافعي واستنكف منه وسنكفوا منهم اي من الاشاعره ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن اصول الدين قال ابن تيميه قلت هذا المنقول عن الشيخ ابي حامد وامثاله من ائمه أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفه باصول الفقه وغيرها اذا ابو اسحاق الشيرازي له قدم مبادره بتهذيب وتنقيح أصول الفقه وانتبه ماذا صنع لم يهدم العصرة او الفن من اصله لم يهاجم الفن لم يجعل بينه وبين أرباب الفن عداء ومعارك لم يصنفهم في مقابلة سنة وبدعه كل مسألة تخالم فيها يذهب بسنه وبدعه وإنما ألف وطرح كثيرا من المسائل التي لا علاقة لها بها ولذلك إذا عدت كتب المصنفين على طريقه المتكلمين قد يعد منهم كتاب شرح اللمع لابن اسحاق وكذلك التبصره كانه جرى مجرى المتكلمين الا انه نقح وهذب و وصفا وممن تاثر بالشيرازي اختفى اثره كذلك الامام السمعاني رحمه الله تعالى في كتاب قواطع الادله وقواطع الدل هذا كتاب طبع متاخرا ويقال انه جرى على طريقه السن والجماعه لكنه في الجملة في الجمله لم يترك منهج المتكلمين البتة وإنما سار على مساره عليه صاحب اللمعه والتبصره يعني ان فعل نفس النمط وانما ترك المسائل التي لا حاجه اليها البتة هذه مسألة وأما مسألة بيان الدخيل على أصول الفقه هذا مما كثر الكلام فيه الان عصره حتى أن بعضهم تشعر من كلامه أن كل مساله صعبه عليه فهمها أي دخيله في الفن دخيله في في الفن واسمع ما قاله بعض المعاصرين يقول بعضهم المسائل الخارجه عن علم الأصول وغايته كثيرة يعني التي دخلت على من الف في كتبي من الف في هذا الفن كثيره جدا وعلاقه هذه المسائل بعلم الاصول تختلف من مساله إلى أخرى فمن هذه المسائل ما لها علاقة مباشرة من القاعدة لقد استفاد منها في فهمها وتصورها بل تطبيقها ومنها ما له علاقه لها به وهذا يمكن الاستغناء عنه مثال الأول يعني الذي له علاقه مباشرة بالقاعدة تقسيم الاسماء لحقيقه عرفيه وضعيه وشرعية ووجه ذلك ان قواعد الاصوليه قد تتضمن مصطلحات شرعية وعرفيه وضعيه كما أن النصوص قد تتضمن ذلك والمتفقه بحاجة إلى قاعدة بينة في تعامله مع هذه الحقائق يعني عندنا الكلام حقيقة ومجاز لابد ان ينظر الفقيه هل هذا الكلام محمول على حقيقته أو مجازه ثم إذا حكم بأنه حقيقه حينئذ هل هو حقيقه شرعيه لغويه عرفيه حينئذ نحتاج الى تاصيل قاعده وهذه الفائده ليست مباشره لها وهذا لا يقال بانه دخيل على اصول الفقه ولا يمثل بمثل هذه الأمثل لان هذا من صميم وصول الفقه إذا سلمنا بوجود الحقيقة الشرعية والحقيقه العرفيه والحقيقة اللغوية هنا يجب لا يميز من حيث رتب الاحكام الشرعيه على الفاظها هل هذه المفردة او هذا التركيب حقيقة في اصله ام انه خرج عن عن اصله ومثاله الثاني الذي يمكن الاستغناء عنه ولا نحتاجه في علم اصول الفقه تقسيم الكلام الى وفعل وحرف وهذا لا وجه له سوى الاستطراد لكن ليس كل استطراد يعتبر دخيلا على فن اصول الفقه ليس كل استطراد يعتبر دخيلا على فن اصول الفقه لان الذي تكلم بهذا الكلام اراد ماذا اراد ان يصل الى دلالات الالفاظ وهذه طريقته بالجمله اراد ان يصل الى دلاله الالفاظ دلاله الألفاظ. ما هي دلالات الالفاظ الامر والنهي والعام الخاص والاخري اذا الامر هذا لفظ قد يكون فعلا وقد يكون اسما حينئذ اذا كان لفظا وقد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون في ضمن كلام بل هو في ضمن كلام حينئذ لا من معرفة الاصل ولذلك يمهدون لا ياتون مباشره يقول لك الامر كذا وكذا وإنما يقول كلام العربي هو كذا وكذا اللفظ المفيد ثم هذا الكلام يتالف من اسم وفعل وحرف ثم هذا الاسم قد يكون مترادفا قد يكون باعتبار غير قد يكون مشترك فلا بد من مقدمه يصل بها إلى الى تحقيق المراد لما نظر الناظر بقصور فهمه لهذه المقدمات ثم استطراد زائد عن قدره نعم موجود في بعض الشروحات لكن المسألة من حيث هي ذكرها كمقدمه لا نقول بانه استطراد ليس كل استطراد يعتبر مذموما بل قد يكون محمودا إذا رتب المقدمات بعضها على بعض من أجل أن يصل إلى معرفه الأمر والنهي والعام الخاص المطلق المقيد والنكر والمعرفه عينا كيف يصل لابد ان يضع اساسا وهو أن الكلام هو اللفظ المفيد ثم ينقسم الى حقيقه ومجاز اما يقول لك الكلام حقيقه ومجاز اذا ابن اللي اول ما هو هذا الكلام متى نقول هذا اللفظ وهذا التركيب كلام او لا حينئذ نحتاج الى نواسف فمثل هذه المسائل لا يبلغ الاعتراض على على الاصلي جل مسائل اللغات التي يذكر الاصليون الاعتراض لها وانما بعض المسائل دخيله لا شك فيها كما مبدا اللغات مثلا من وضع اللغات سلاح توقيف الاخرين هذه مسألة خروجها ودخولها سواء لكن بعض المسائل كالكلام في تعريف الكلام وتقسيم الكلمه الى اسم وفعل وحرف التوسع الكبير في تحليل هذه المسائل نقول هذا الذي يعتبر مذموما ولا يحتاج ان نجعل بيننا وبينهم فاصل من اجل هذا السطر بل هذا راجع الى كل كاتب ومؤلف في ذلك الفن اذا هذا ليس بالسطراد نقول الغزالي في الكلام الذي اوردناه سابقا وذلك اي علم الكلام مجاوزة لحد هذا العلم اي علم الاصول وخلط له بالكلام وإنما أكثر فيه المتكلمون من اصوليين لغلبة الكلام على طباعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعه علم الكلام قلنا هذا علم مذموم فاخراجه عن علم اصول الفقه لا شك انه رحمه بالمتعلم لكن علم اللغة هو بحاجه إليه فلو السطر ده وذكر مساله يحتاجها ولو لم يحتاجها في هذا الفني لا ينبغي نجعل عداء بين الاصوليين واو كما حمل حب اللغة والنحو بعض الاصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الاعراب جمل هي من علم النحو خاصة لكن قد يفتقر اليه علم علم الاصول قال الطوفي واعلم ان البحث عن واعلم ان البحث عن العموم من عوارض الالفاظ أو المعاني هو من رياضات هذا العلم لا من ضروراته حتى لو ترك لم يخل بي بفائده يعني هل العموم من عوارض الالفاظ أو من عوارض المعاني هذا الخلاف لا ينبني عليه خلاف أصول البت بل هي عاريه حينئذ الخروجها لا اشكال لكن المساله من حيث هي ينبني عليها ماذا هل هو حقيقه ام مجاز يعني مساله اللغوية يعني ليست عديمة الفائدة من كل وجه وإنما هي عديمة الفائده باعتبار اصول الفقه فذكرها في هذا الموطن حينئذ نقوم باب الاستطراد لكنه ليس استطرادا مذموما ليس استطرادا مذمو ولذلك نفسه الطوفي رحمه الله تعالى لم يعادل علم بل ألف واختصر الروضه وكذلك شرحها بانفسه كتب اصول الفقه على وجه الاطلاق حينئذ ما حارب وبقي على ما هو عليه وذكر هذه المسألة وذكر الخلاف ورجح فيه اذا الحكم بكون المسألة عاريه أو نحو ذلك لا يلزم منه محاربه الفن من اصله ولا يلزم منه تصفية الفن من هذا النوع من من المسائل بل له علاقه به سواء في هذا الفن أو في غيره ولذلك نعود الى ما قرناه سابقا لو قيل بان هذا الاسم يحتاد الى تعديل كذلك ان صح التعبير او تجديد ليتهم كذلك يدخلون في في اسمي فيقال لا يقال اصول الفقه وانما يقال أصول الشريعه أو قواعد الشريعه لأن هذه الاصوره مذكوره في كتب الاصول على جهة العموم ليست خاصة بعلم الفقيه فحسب بل يفتقر اليها المفسر ويفتقر اليها العقدي منادى الكلام بالتوحيد وغير ذلك حينئذ هي قواعد يستعملها الفقيه يستعملها الناظر في ادله المعتقد يستعملها المفسر وغير ذلك وصارت قواعد الشريعه فذكر هذه المسائل في مثل هذا الموطن لا غرابه فيه فلنقل من الذي أدخل اللغه وهذه المساله لا ينبني على فرع فقه ولذلك اقول كلام الشاطمي فيه نظر من حيث ماذا تقييد علم أصول الفقه بالفق بانه ماذا كل مساله لا ينبني عليها فرع فقهي عالية هذا كلام صرق كآية أو حديث يثلى الان عند الاصوليين وانبغي تقيده بما بما ذكرناه وما لو ترك في كتب الاصول لم يخل بفائده كثيرا بفائده كثيره جدا فاصول الفقه فيه جزء كبير من العربية وجزء كبير من أصول الدين كالحسن والقبح وصدق النبوه وعصمه الانبياء عليهم السلام وجزء من نعم وجزء من النحو والتصريف وغير ذلك مما ليس له به صله مباشره وهذا كما ذكرنا ليس له به صلة مباشرة لكن لا يلزم منه الا يكون له فائدة قد تكون له فائده لكن تبقى في في ثم علم ان بعض المؤلفين قد يذكر مساله لا يكون لها محل يذكر في مثلا مسائل الأمر عند الاصوليين لها باب مسائل العام لها باب بعض المسائل عند أهل العلم لا باب لها أين تذكر تذكر بي بنظيره فذكر بعض المسائل اللغوية عند ذكر بعض المسائل الشرعيه مثلا نقول هذا لا انكار فيه ولذلك تجد بعض المفسرين ومن خاتمته الشيخ الامين رحمه الله تعالى في الأضواء ياتي يفسر ايه فاذا به ينقلب البحث عنده أصوليا فإذا به يفسر الايه ينقلب به البحث عنده صاره لغويه احيانا ننتقل الى المنطق احيانا ننتقل الى اذا هذه العلوم مترابطه فوجود الأصول في كتاب تفسيري لا نقول ما الذي أدخل علم الاصول في التفسير وجود بحث موسع في مصطلح الحديث في كتاب تفسيري لا نقول ما الذي ادخل هذا العلم في هذا الكتاب بل نقول هذا كتاب تفسير وهو جامعه للعلوم كلها وكذلك أصول الفقه جامعه للعلوم كلها حينئذ لا يجب لا ينبغي ان يستدرك على من ذكر ما مساله لها فائده في الشريعة ولو ظن في ظنه أنه لا مقام لها في هذا الفن وإنما هي تخدم العلم من حيث هو يعني من حيث الجملة ولكن لما كان كثير من المعاصرين تخصصوا ولم يفهم من فنه إلا ما قد فهمه حينئذ جاءت الاعتراضات فتح كتاب مصطلح من الذي ادخل اصول الفقه هنا فتح كتاب تفسير ايده به يتكلم مسائل الصولية من الذي أدخل ادخل ونحتاج الى تحرير أصول الفقه ونحتاج الى تجديد علوم نظرات في علوم القرآن نظرات في التفسير نظرات في أصول الفقه ولذلك كثرت هذه الابحاث لقله علومهم وفهومهم والله المستعان وكثرة المسائل الدخيله باصول الفقه تطبيقا امر اوضح من ان يستدل عليه قد نص على ذلك كثير من الاصوليين بل كتب بعض المعاصرين إلى آخر كلامه مما لا نحتاجه البته بعض مؤلف رساله في ماذا المباحث اللغوية وأثرها في أصول الفقه دراسة في كتاب شرح جمع الجوامع للمحلل قالوا هذا يعتبر ماذا دليلا على أن أصول الفقه تشتمل على مباحث لغويه دخيله على الفن يا اخواننا انتم تقررون ان اصول الفقه مبناه الأساس هو لغه العرب حينئذ كيف يقال بأن هذه المباحث اللغويه دخيله على اصول الفقه هذا نقول فيه شيء من من الاعتداء وانما يبقى النظر في المسائل التي لا علاقة لها البتة وهذه مسائل تعد على الاصابع وأشد ما يتمسك به من نظر مبدأ اللغات ونحوها واما المسائل التي تذكر بالاشتقاق فهي مسائل مهمة لو لم يبن على فرع فقهي لكنه ينبني عليها مسألة أو مسائل في في باب المعتقد كالاشتقاق مثلا من اصليه او اذا اذا زال الوصف هل يصح الاشتقاق ام لا هذا مساله ينبنى عليها مسائل في فقهيه فهذا لا يشنع به أو مسائل عقدية فهذا لا يشنع به بل هو من محاسن العلم من محاسن العلم اذا الخلاصه نقول من أراد أن يهذب فانما ينظر في تهذيبه الى بيان القواعد الاصوليه مع ذكر ادلتها وتبقى الكتب على ما هي عليه ثم ما كان زائدا ودخيلا بمعنى أنه لا يحتاج إليه لا في أصول الفقه ولا في الفن ولا في العلم على جهه العموم هذا الذي يعتبر دخيلا وهذا مسائل تعد على على الاصابع حينئذ نقول هذه هذه الدعوه ان سلمت بهذا المنطلق ولا اشكال فيها حينئذ يبرز ما كان من علم الكلام فيخرج ويبرز من البدع التي بنى عليها المتكلمون بعض القواعد أو بعض المسائل فكذلك ينبذ ويطرح مين من الفن ويبقى الفن على على عصره وعليه حينئذ نقول اذا بينت هذه المسائل في مضانها قد لا نحتاج للتصنيف من اصله لكن نقول هذا بناء على التنزل مع دعوه التهذيب أو على ما سموها بتجديد علم اصول الفقه ان كان كذلك فيكون على ما ذكرناه ثم من هو الذي يهذب نقول هذا سؤال كبير يجب الاجابه عنه بحق وهو أن يقال بأن الذي يتجرأ ويهذب أصول الفقه من اوله الى اخره لابد ان يكون في طبقه ودرجه اولئك المتقدمين بمعنى أنه يكون جامعة للعلم الشرعي وهذا عز ونذر الآن في مثل هذا الزمان وأما أن يتجاذب أصول الفقه طوائف من دكاتره ونحوي ورسائل جامعيه هذا يبحث مساله وهذا يبحث أخرى الى اخره ونجمع منها كل وصول الفقه نقول هذا لا يمكن ان يقبل البتة وهذا هدر لاصول الفقه وليس وليس بتهذيب له البتة لماذا اولا لانه لابد أن يكون النظر على قاعدة صحيحه وهو أن يكون الناظر قد على ما اشترطناه سابقا ان يكون مليا أو كما قال صاحب البرهان يكون ريانا من علم اللغه وهذا عز أن يوجد الآن البتة ثم لابد أن يكون على قدر بمعتقد السلف الصالح من جهه التفصيل والتفريع ثم لابد ان يكون كذلك على قدر كبير جدا بفهم علم الكلام من اجل ان يميز الدخيل من غيره وهذا رايك هذا ان يوجد الان البتة حينئذ ترجع الدعوه الى انها دعوه خياليه نظريه انما تولد على الاوراق وانما هي كتابات ارتئاءات لبعض من من كتب وكثير ممن رايتهم يكتبون في هذا انما مرادهم حذف ما يصعب فهمه على الطلاب وعليه هو اولا ونقول هذه دعوه باطله من اصلها عنيد البقاء على على الاصلي والله أعلم صلى الله وسلم وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما حكم دراسه الانظمه مثل الانظمه هذه قوانين وضعيه ها على كل قانون وضئ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروه الوثقه ذكرتم بالامس ان علم الكلام مستقل عن علم المنطق ثم ذكرتم ان علم الكلام يتعلق بالمنطق نعم لانه مقدمه لاننا قلنا علم الكلام ينبني على اصلين ما هما اثبات العقائد الحقه في زعمهم ثانيا دفع الحجج البدع باراده الحجج والبراهين هذه مبنية على ماذا على اقيسه منطقيه فلا يمكن أن يرد البدعة بقياس منطقي ليدا درس المنطق هو وسيله لهم واضح هذا اتضح نعم يقول ذكرتم ان التجديد الافضل نبذهم لكن إذا نبذناه من يرد عليهم انا قلنا نبذوا من عصره أو قلت اللفظ فنسميه تهذيب ولا شك ان التهذيب كلمه اقرب إلى التجديد تجديد سرته كلمة مجمله فيها لبس ذاك يريد بالتجديد ان يهدم الشريعه ناتي باصول جديده نتفق نحن لا ما يواكب العصر ما يواكب الحضاره ما يوافق الغرب ديمقراطيه فق شعبي هذا ما يمكن ان نقول بانه تجديد ولا من تغيير كلمه ان نقول حينئذ هذا اللفظ صار مجملا ونقول تهذيب وتنقيح فمن أراد أن يجدد ان له ماذا تريد هل تريد إخراج المسائل الدخيله كما تزعم أو غير ذلك ان كان كذلك حينئذ نقول هذا اسمه تهذيب تصفيه يعني خلص علم الأصول بما شابهه بما ليس منه لا يلزم ان يكون تجديدا لا يلزم ان يكون تجديد يبقى علما هو عليه ثم الاحسن من هذا أن تبقى الكتب المعتمدة عند اهل العلم على ما هي عليه ثم تشرح يعني يأتي شارح فياتي لجمع الجوامع ولذلك نقول ده حتى في التفسير تفسير الناس مع تجديدات وغير ذلك نحن نحتاج الى تفسير سلفي بمعنى من يدرك حقائق اللغة العربية والصرف والبيان لكن هذا لا خيال نتكلم في خيال نضحك على انفسنا شويه نحتاج الى من يكون ذا يد طويله في العلوم كلها ثم ياتي بيد سلفيه وفهم سلفي ويشرح ويفسر القران هذا الذي نحتاجه نحن الان اذا اراد الناظر حتى كبار اهل العلم إذا اراد ان يقل عليك بالكشاف طاب لما عليك بالكشاف منذ ان الفه الى يوم من هذا وتجديد ونظرات ونظرات طيب لماذا لا ياتي من يتقن هذا العلم من الاصلي ويتفرغ له ويصير مثل الزمخشري واعلى من كعبا من الزمخشري ويالف مثل الكشاف لما تنقول الكشاف والكشاهين التجديد ما عندنا كل صوري فقط كذلك في الحواشي نجد في الجمال ونجد حاجت الصاوي الى اخره حاج صافي كفرو والداش مساء من يأتي ويكتب بيد سلفيه على هذه التفسير وينقح هذه التفسير لا نقول احذف التفسير النسفي ولا البيضاء ولا يبقى على ما هو عليه وتكتب حاشيه سلفية عليه اين نحتاج في اصول الفقه لمثل هذا يبقى جمع الجوامع يبقى الكوكب الساطع المراقي الاخير لكن يشرحها رجل يعي مدارك العلوم كلها إذا جاءت مساله عقديه قال هذه الارتباط بعقيده الخلف ونحتاج لتمييزها هذه بدعه هذا الى اخره يميز هذا عندك أما مجرد أن نحذف نحذف نحذف بس فادنا شيء لأنك اذا حذفت أنت قد يقول قائل في هذه البلد لا يوجد شوكه للاشاعره لكن في سائر البلدان هل سيقرؤون هذا الكتاب سيكون كتابا خلفيا لن يقرا من أصله لن يقرا من اصله ولذلك وجدت في بعض المواقع يسألون عن شرح في للسلم المنور هل يجوز قراءته ام لا هل يجوز السماع للحازم لا؟ لانه اشعري يقول راينا في موقعه أنه شرح الأصول الثلاثه والقاعده الاربعه فهو هادي اذا هل يجوز لنا هكذا السؤال يسألون شيخهم فوده هل يجوز لنا أن نسمع هذا الشرح ام لا اذا لو فعلنا بتخليص أصول الفقه ما قرأوه لكن لو يبقى كما هو كتاب وحشينا بحاشه على المحل ونسفنا ما فيه من البدع والضلالات نحو ذلك وميزنا الدخيل من غيره كان اسلم ها هنا تاتي المجاره لكن من يستطيع لا جواب لماذا لأن لا يوجد من يمارس العلوم فياتي في مباحث اللغويه وياتي في مبحث القياس هذا الذي يكون اصول صعب جدا صعب تفهمه وافهامه من اشكل ما يكون في يحتاج إلى تحرير الى ضبط مسائل الى النقد والاعتراض نحو ذلك هذا فيه شيء من الصعوبه فلذلك قولت إذا كان ثم من يريد ان يجدد على هذا التعبير فنأتي بايدي قد تمكنت في العلوم الشرعيه على جهه العموم فيكتفي سائر العلوم واما للبقال لهذه الكتب هي باقيه ما ضرهم تكلم في الزمقشري او ما تكلم يعتبر مرجع الى يوم من هذا شئنا ام ابينا رضينا او لم نرضى الزمخشري تفسيره معتمد سواء صرحوا بهذا ام انه في الخفية ونحمد ذلك وكذلك حاشيه الجمل على ما فيها من خلط واختصرها الصاوي في على الجلالي كذلك هي تعتبر مرجع وتعتبر عمده عندما النظر فيه في هذا الفن لكن إلى الله المستعان انما هي مجرد دعاوى فقط وهذه التخصصات هي التي اثرت ومزقت العلم تمزيقا والله اعلم